إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْرِغُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيُفْرِغُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ضَلَالاً بَعِيداً